Bye. <laughs> اشكت واتغاضى اكثر من مره يزيد هياطك بدعسك في اطهر ارض فاهم يا هره افهم يا ثور وصل كلامي للخال الكور ارفض صلاحكم ع البيت سمو هارت ارفض خضوع مثل الدموع للاقصى وفر دموع عك يا ابن الكلب العشق الممنوع ترى عندي الفيرس يسبب ضجه ويذكرك انه اللي في صفه كنت اقول عليه انتي الحجه بس من غريبة من ما كان تسجيل نيقا سديل نيقا سديل انت مخنت يا ابن الكلب نهايتك معي قتيل في وساخة فاهم يا ابن السمسر كل اللي يكلج يقولك أربع اجداد لين الحين محتاح سين وجيم كيف غسالة السيارات يحسب نفس وسيم بعت الاخوه عشان تفاهم ما تنوصف لج دق دقنك نبت يا شيخ انكسف انحت حروفي بين ارقافك صعب تتهجى باعوك اخوانك يا ابن الكلب وجيت تترجى جيت مكسور مذلول الكل عنك متخلي كل اغانيك نصايح وفي الاخير ما تصلي فكرك ضعيف واطي ومنحل تنصح على المايك منتاح الشاشه هذا مو حل تربيه قذره وسخه هذا مو ذنبك منزوج ممزوجه على الخالي اللي قاعد جنبك عالم كلهم قذارة يجمعهم بالدعارة تجمعهم كلمه ما تفلوس ويفرقهم أجارة ركز على اللاين اللي فات يا خوان مودي كلماتك عن الناس اللي تناديهم أخوان رابك تصنع عفن يصنف كالبيارة ترى مو رجوله تستغل البنت ويجيب لك سيارة The leader, control, fuck it, mm. yeah. the They had a whole world in the home so fucked, they'll be free. The VOT began. Yeah.